أخاف عليكم مثل يوم الأحجاب مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين مالكم مالكم من الله من عاصم وَمَن يُضِل لِلَّه فَمَا لَهُ مِنْهَا